وطب بلادي جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يا طاغت بأرض بلادي جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور <تصفيق> يمضي بنهج المسجد يفتل الاسلام الصامد يم சயோனி மேலேரா